بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد امين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ارددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا والحاقة فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله لاحكم الحاكمين